بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه واتبعه دا وبعد نستكمل الحديث في شرح مختصر الشيخ خليل بن سحق في كتاب الصلاة حول سجود السهو وأحكامه والذي ألقعه مصنف رحمه الله في الكلام على واجبات الصلاة بعد أن ذكر الكلام على واجب القيام وواجب ترتيب الفوائد أو قضاء الفوائد وتركيبها. ونقوم بمدخل لتوضيح أحكام السهو أخذا من كلام الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه نقول إن الصلاة تشتمل على فرائد من سنن وفضائل الفرائد لا بد منها يعني لا بد من الاتيان بها السنن ينوب سجود السهو عنها لو سهل إنسان عنها الفضائل لا يسجد للسهوة فيها ولا تعاد الصلاة لأجلها كذلك ذكر القرافي أن المصلي يسجد في المذهب لنقص الأقوال المحدودة المتعلقة بالله تعالى احترازا من القنوط والتسبيعي ولنقص الأفعال ومعنى متعلقة بالله تعالى احترازا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن قنوط من التسبيح ومن الأدعية ونحو ذلك ويسجد كذلك لنقص الأفعال والمصنف تكلم عن أحكام سجود السهو ومواضعه وعن الصور التي تتعلق به فقال رحمه الله سن لسهو وإن تكرر بنقص, بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سيجتان قبل سلامه وبالجامع في الجمعة وأعاد تشهده كترك جهر وسورة بفرض وتشهدين وإلا فبعده كمتم لشك ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض أو استنكحه الشك ولهي عنه كطول بمحل, بمحل لم يشرع به على الأظهر وإن بعد شهر بإحرام وتشهد وسلام جهرا وصح قدم أو أخرا حكم سجود السهو وموضعه اختلف في المزى في حكم سجود السهو قبليا كان أو بعديا فقيل إنه القبلي سنة وقيل إنه واجب لأن الصلاة تبطل بتركه وقيل هذا قول آخر في المذهب إنه واجب في حال ترك الإنسان ثلاث سنة ومسنون في حال تركه لسنتين والبعدي كذلك قيل إنه واجب وقيل سنة والسعود القبلي يكون قبل السلام لا بعده ويقوم بالمسجد الذي صلى به الإنسان خاصة إذا وقع السعو في صلاة الجمعة تم لو أدرك مع الإمام ركعة وقام القضاء فسهى فيه عن الصورة ومسألة السجود في المسجد يوم الجمعة للسعي في صلاة الجمعة مبني على الراجح من أن مجرد الخروج من المسجد لا يعتبر تطويلا وإنما التطويل بالعرف وتسميته حينئذ سجودا قبليا باعتبار ما كان وإلا فهو الآن وقع بعد السلام وأما السجود البعدي من الجمعة فيسجده في أي جامع كان يعني إذا كان السجود في الجمعة قبلي يسجده في المسجد وإذا كان بعدي يسجده في المسجد وفي غير المسجد صفة السجود يعني صفة سجود السعو المأخوذة من كل كلام المصنف رحمه الله نسجدتين ولا يكتفى بهما بل يفعلهما ويعيد التشاهد ولا يحتاج في ذلك إلى نية الإحرام لأنه في الصلاح هذا كله إذا كان السجود قبل السلام السجود بعد السلام يلزم الإحرام بمعنى أن ينوي بتكبيرة الهوي الإحرام وليس للإحرام تكبيرة زائدة على تكبيرة الهوي ويتشاهد في السجود ويجعر به كالسلام من الصلاة يعني يجهر بالسلام منه كالسلام من الصلاة والسلام في السجود على واجب غير شرق وأنه واجب غير شرط يعني لا تبطل صلاة تركه وأحرى أن لا تبطل بترك الإحراء بمعنى التكبيح أما النية فلا ود منها والسجود بعد يصح لو قدمه الإنسان عملا لأن هناك من الفقهاء من قال بذلك وهذا تقريبا مثل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه إنه يرى إن السجود يقوم بعد السلام لكن الملكية لهم تفصيل فيما يسبده ويزكر ذلك قبل السلام وما يزجد له بعد السلام ومعنى دليل من حديث سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه على التشاهد في السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتيس ثم تشاهد وسلم والحديث رواه الإمام الترمزي وقال أنه حديث حسن غريب ورواه ابن حبان والإمام الألباني شذ هذا الحديث بذكر التشاهد لكن الشيخ الأرنؤوت قوى إسناد هذا الحديث اللي هي الريد ابن حبان ما يشرع له سجود السهو القبلي يسن سجود السهو قبل السلام عند المصنف وأكبعه إذا نقص المصلي سنة مؤكدة داخل في الصلاة مثل القراءة بعد الفتحة أو نقص سنة خفيفة مثل التكبيرة مع الزيادة وكذلك يشرع السجود إذا قام الإنسان لأداء الركعة الحامسة فأنه يسجد قبل سلامه سجتين تغليبا لجانب النقص على جانب الزيادة على المشهور في المزهر بلا فرق بين كون النقص محققا أو مشكوكا فيه أو تردد المرء بينه وبين الزيادة ومحل السجود المتقدم إذا كان الشك قد حدث قبل السلام لكن لو حدث الشك بأن سلم متيقنا أنه على صواب، ففيه خلاف على قولين قول إنه يبني على اليقين الأول ولا عبرة بهذا الشك الطارئ وقول إن هذا الشك يؤثر وعليه فيلزم أن يسجد ويسن السجود للسهو وإن تكر من نوع أو أكثر كذلك مما يشرع له سجود السهو قبل السلام إذا ترك المرء لفظة شهدين وأتى بالجلوس وإلا فتركه مرة موجب على المذهب للسجود على المذهب وتصور ترك تشهدين قبل السلام في اجتماع القضاء والبناء كذلك يسن الانسان, الإنسان أن يسجد إذا ترك السر في الصلاة نقولنا أن السر فيما يسر فيه والجهر فيما يشهر فيه من سرن الصلاة كذلك يسن الإنسان أن يسجد إذا استنكحه الشك في الصلاة يعني إذا خلاه الشك وكثر منه بحيث له السجود بعد السلام ويله عنه حتى ولو كان في الفرائض. أيضا يشرع سود السام للإنسان الذي اقتصر على الشك وشك هو به أو بالوتر. يعني شك هو في قلش التشهد هل هو في ثانية الشف أو في ركعة الوتر؟ يجعلها ثانية الشف ويسجد بعد السلام ويأتي بالوتر. ويلحق بذلك أيضا من شك وهو في أثناء الركعة. فإنه يتموها بنية الشفع ويثبت بعد السلام ويأتي بالوتر هنا نتكلم عن أحسام الشك من حيث الشك والسهو من حيث الاستنكاح وعدم لأن الملكية بيتكلم عن شيء اسمه استنكاح الشك والاستنكاح الشك واليقين وشك مستنكح وشك غير مستنكح وسهو مستنكح وسهو غير مستنكح النص المتقدم كله تضمن ان تقسيم الشك والسهو إلى قسمين والسهو والشك فالشك المستنكح هو الذي يعترن المصلي كثيرا من يشك في اليوم مرة أو أكثر من مرة هل زاد أو نقص صلى ثلاثة أو أربعة ولا يتأقن شيء ما حكم هذا الشخص حكمه في هذه الحالة البناء عليه وتركه ولا إصلاح عليه بل يبني على الأكثر ولكن يسجد بعد السلام استحبالا وهذا الذي قصده المصنف بقوله أو يستنكحه الشك ولهي عنه عندنا شك آخر غير مستنكح الذي لا يأتي كل يوم كمن شك في بعض الأوقات أصل ثلاث أم أربع أو زاد أو نقص حكمه يصلح بالبناء على الأقل يعني يتم إصلاحه بالبناء على الأقل والاتيان بما شك فيه ويسجد وهذا أشار عليه المصنف بقوله كمتم لشك ومقتصر على شفع ثلاثة سهو مستنكح وهو الذي يعتري المصلي كثير وهو أن يسهو ويتيقن أنه سهو كما لو كانت عادته أبدا أن يسهو عن الجوليس الأول أو كان من عادته نسيان السجود ثم شك في تركزه هذا حكمه أنه يصلح ولا سهود عليه في هذه الحالة يعني يصلح في الصلاة ولا يلزم السهود وهو الذي عناه المصنف بقوله لا يستنكاحه السهوة ويصلحه أربعة السهوة غير المستنكح هو الذي لا يعتر المصلي كثيرا هذا حكم أن يصلح ويسهد حسب ما سهى من زيادة أو نقص وهو الذي ابتدى به مصنف الكلام بقوله سنة لسهو. هنا نتكلم عن مدة السجود البعدي وصفتها المصنف رحمه الله قال في السجود البعدي وإن بعد شهر بإحرام وتشاهد وسلام جهرا وصح إن قدم أو أخرى. يعني السجود البعدي لا يسقط بمضي زمن حتى وراء بعد شهر أو أكثر ويلزم في الإحرام وينوي بتكبيره الهوي للإحرام وليس الإحرام تكبير زائد على تكبيرة الهوي ويتشاهد فيه ويظهر به كالسلام من الصلاة وقد سبق لنا ذكر شيء من هذا القبيل مسألة السجود للتطويل في محل لم يشرح فيه التطويل هذه المسألة والمسائل أو بعض المسائل التي تليها تعود لبعض الحالات التي سبق ذكرها في الاستنكاح وعادها المسألة دي مسألة التطويل في محل لم يشرح فيه التطويل تعود لحالة الشخص الاول اللي هو الشك غير مستنكح لو ان المصلي طول في الصلاة متفكرا لشك حصل عنده فيما يتعلق بالصلاة ينظر في حاله وفي شك لو طول في محل لم يشر فيه التطويل مثل الرفع من الركوع والجلس بين السيدتين ومن استوفر القيام على يديه وركبته فحينئذ قد يلزمه السجود بعد السلاة ولكن ان طول في محل يشر فيه التطويل يعني التطويل فيه قربة مثل القيام والركوع والسجود والجلوس فهذا لا سجود عليه إلا أن يخرج عن الحد المعتاد فليسبت حين إذن وده اللي قصد المصنف بقوله: كطول بمحل بمحل لم يشرع به على الأصح لم يشرع به على الأذر يعني لدينا في الصلاة أماكن أو حالات التطول فيها لا إشكان فيه ما هو مطلوب مثل القيام والركوع والسجود والجلوس وعندنا حالات التطويل فيها غير مطلوب فالإنسان لو طول في الصلاة إذا كان التطويل في محل مما يطلب فيه التطويل ولم يجد التطويل على المعتاد فهذا لا إشكال فيه لكن إن زاد يقع الإشكال إنما لو كان التطويل في محل لا يشرح فيه التطويل مثل الرفع من الركوع ولا يستغرق من الإنسان إلا ثواني معدود طول فيه الإنسان جيد أو الجلوس بين السجدتين طول فيه الإنسان ففي هذه الحالة يسجد بعد السلام مسألة الشك في عدد سجدتي السهو أو الشك في السهو وعدمه، ثم تبين أنه لا سهو يعني عندنا المصلي شك هل سهى عن شيء أم لا فتفكر قليلا ثم تبين أنه لم يسهو فلا شيء عليه أو شك هل سلم أم لا فإنه يسلم ولا سهود عليه بشروط أن يكون قريبا ولا لا ينحرف عن القبلة هذا في مسألة السلام ولا يفارق مكانه فإن حرف عنها يعني عن القبلة سجد أو طالت المدة جدا بطلت الصلاة مسألة الشك فعادة سجدتي السهر لو الإنسان سهى وسجد وشك هل سجد للسهو سجدة واحدة أو سجدتين يلزموا الاتيان بسجدة أخرى على التحقيق ولا سهو عليه لأن هنا السهو هيأدي إلى, إيه؟ هيأدي إلى الدور والتسلسل إن سهى وشك في سهوه وشك في سهو سهوه وهكذا فيؤدي هذا إلى تسلسل السهو لو كلفناه بسجود سهو جديد ممكن يشك مرة أخرى يلزمه أن يسجد وقد يشك فيسجد وهكذا ولكن إذا شك في سجود السهو هو سجد أو سجدتين يلزم الاتيان بوحدة على التحقيق ولا يسهو ولا يسجد للسه مرة أخرى لو الإنسان زاد سورة في الركعة الثالثة أو انتقل من سورة إلى سورة يعني جاء في الركعة الثالثة أو الرابعة وزاد سورة بعد الفاتحة لا سجود عليه على المشهور في المذهب خلافا للإمام أشهد الإمام الخارجي. ذكر أن كلام المصنف دل بطريق الأحرى على أنه لو جادها في إحدى الأخرين لا سجود عليه اتفاقا كذلك لا يلزم المرء السبوت لو خرج من سورة إلى غيرها، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك على سبيل العمد لكن لو افتتح بسورة قصيلة في في صلاة شرع فيها التطويل حينئذ له أن يتركها إلى سورة طويلة مع مراعاة عدم التنكيس في القراءة كذلك مسألة القيء والقلس إذا جاء الإنسان غلبة لا تستلزم له سجود السعب لأن القيء والقلس أشياء خارجة عن إرادة الإنسان لو جاءته غلبة لا يسجد لذلك سجود السعب ولا تبطل الصلاة بشرط أن يكون طاهرين ولا يبتلع المصلي منهما شيئا لكن لو كان غير طاهرين أو المصلي ابتلع منهما شيئا فلا خلاف في بطلان الصلاة بذلك هذه المسائل الأخيرة التي ذكرها المصنف قال فيها إن السهو لا يشرع فيها فقال رحمه الله لا إن استنكحوا السهو أي لا يسجد للسهو في الحالات التالية لا إن استنكحوا السهو ويصلحوا أو شك هل سها أو سلم أو سجد واحدة في شك فيه هل سجد سنتين أو زاد سورة في أخر ييه أو خرج من سورة لغيرها أو قاء غلبة أو قلسا كل هذه الحالات لا يشرع فيها سجود الساوي ونمضي مع المصنف وهو يعدد لنا أمورا لا يشرع لها سجود الساوي أيضا فقال رحمه الله ولا لفريضتك هنا الواو عاطفة واللام. أن فيها عاطفة على الحالات التي لا يشرع فيها سجود الساف، فيقول: ولا أي ولا يشرع السجود لفرضة ولا غير مؤكدة كتشهد ويسير جهر أو سر وإعلان بكاءة وإعادة صورة فقط لهما ولتكبيره وفي إبدالها بسناء الله لمن حمده أو عكسه تأويله. ولا لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة أو فرجة أو دفع مار أو ذهاب ذهاب ذابته وإن بجنب أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف وسد فيه لتثاؤب ونث بثوب لحاجة كتنحنح والمختار عدم الإبطال به لغيرها وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقن، وكلام لإصلاحها بعد سلام ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ولا لحمد عاطس أو مبشر ونذب تركه الحالات التالية حالات ذا يشرع فيها سجود السعر وهناك حالات أخرى سنذكرها بعد انتهائنا من شرح هذا النص سجود السهو غير مشروع لترك الفريضة إلا إذا أتى بها، لأن السهو لا يجبرها بل الإتيام بها واجب في حالة الإمكان إن لم يتمكن ونغية الركعة كلها لأن هنا السهو لا يجبر الفريضة ولكن السهو يصلح ما فسد من الصلاة أو ما دخل على المرء من شك ولا بد من الإتيام بالفريضة كذلك لو المصلي ترك سنة غير مؤكدة من سنة الصلاة لا يشرع لها سجود الساعة وطبطل الصلاة إن سجد لذلك قبل السلام إذا كان يعلم بالطبع كذلك لا سجود لترك رفز التشاهد إذا أتى بالجلس له ولم يتشهد الإمام الدردير ذكر أن المعتمد أن يسجد لذلك وأن ما مشى عليه المصنف من ترك السجود قول ضعيف أيضا لا يشرع السبود في ترك اليسير من الجهر في الجهرية أو السر في السرية أيضا لا يشرع السبود في الإعلان بآية في محل السر أو الاسترار بها في محل الجهر يعني لو أنسى أثناء القراءة في الظهر جهر بآية أو أثناء القراءة في العشاء أسر بآية فلا يشرع له سبود السر وهذه الأشياء أبناءنا الطلاب نبه عليها المصنف رحمه الله لأن كثير من العامة يسجد في الصلاة لأي شيء وأحيانا تثار المشاكل ما بين المأموم والإمام بعد قضاء الصلاة بأنه أسر بآية أو جهر بآية أو ترك شيء خفيف من أفعال الصلاة أو من سنة الصلاة الخفيفة يسجد أو لا يسجد فالمصنف ذكر هذه الأشياء حتى لا يتوهم متوهم أن السجود في كل شيء مما ترك في الصلاة أيضا لا يشرع سجود السهو لترك التكبيره إذا كانت مرة واحدة في الصلاة إلا في تكبيرة العيدين يعني تكبيرات العيدين يشرع فيها سجود السهل لكن الإنسان ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال أو أبدى لفظ التكبير بلفظ غير التكبير لا يشرع له سجود بالسهل لا يشرع سجود السهل في إعادة سورة فقط لأجل الجهر أو السر يعني إعادة لأجل تحصيل السنية فيها من سر أو جهر إن كان قد قرأها على خلاف السنية يعني قرأ السورة سرا في العشاء أو في المغرب فبدأ له أن يعيدها جهرا تنفيذا للسنة فلا يسجد للسهو حين لأن المحل هنا لم يفت لأنه يفوت بالانحناء لأنما هو لسه الآن لم ينحن لكن لو عاد الفاتحة يسجد لذلك ولو كرر الفاتحة سهوا يسجد لذلك أيضا أيضا لا يشرع السجود. في حال إدى اللفظة التكبير كما قلنا بلفظة سمع الله لمن حمد أو العكس يعني إنسان أحياناً وهو قائم من الركوع يقول الله أكبر بدل أن يقول سمع الله لمن حمد أو يقول ربنا لك الحمد لا يستلزم ذلك سجود إسه وجه السجود هنا لكن في العكس في حالة الرفع منهم في تأويلان بين السجود وعدمه وجه السجود أنه نقص وزاد وجه عدم السجود أنه لم ينقص سنة مؤكدة ولم يزد ما لم تستوجب زيادته السجود محل التأويلين إذا أبدل الإنسان في أحد المحلين أما لو أبدل فيهما معا فأنه يسجد للسهو قطعا ومحل ذلك أيضا لو فات التدارك بأن تلبس بالرخن الذي يليه فإن لم يفوت أتى بالذكر المشروع لابد أن ننبه أبنائنا الطلاب إلى أن ال الشروق في ركن جديد يلغي أو لا يجعل الإنسان يستدرك ويعود للسه السجود في السهل لا يشرع أو لا يشرع في حق الإمام إن قام بإدارة المؤتمر من جهة اليسار لليمين يعني إنسان جاء يصلي كما في قضية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه قال بيت عند خالتي بيت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فعسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها يعني فهم القربة ثم توضأ وضوءا بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت كرهية أن يرى أني كنت التقي فتوضأ فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدرني عن يمينه فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة ثم اتجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضى الحديث الحديث فيه دلالة وضحة على إن النبي عليه الصلاة والسلام دار ابن عباس من اليسار إلى اليمين لو الإنسان فعل نفس هذا الصنيع لا يستلزم ذلك للسجود لأنه أتى بفعل لأجل إصلاح الصلاة ومثل ذلك أيضا لو الإنسان دفع إنسان لسد فرجه في الصف كذلك لا يسن أو لا يشرع صعود السهو لمشي الإنسان مسافة صفين أو ثلاثة لأجل فعل يصلح من شأن الصلاة والمصنف مثل لهذا الأمر واربع عشاء المشي لأجل أن يستر مسبوقا سلم إمامه وقام لقضاء ما عليه صلاة المشي لأجل سد فرجة في الصف المشي لأجل دفع المار بين يدي بناء على أن حريم المصلي يزيد على قدر الركوع والسجود المشي لأجل ذهاب دابته ليردها يعني بعد يتعلم الدابة لا يمشي لذلك لكن يقطع الصلاة ويطلبها أن يتسع الوقت فإن يتسع الوقت تمادى في صلاته إلا إذا نتج عن ذلك الترك ضرع وكذلك يلحق, يلحق بالدابة المال وإذا كان المشي كالصفين في الحالات الأربع بالجم أو تغهقرة لأن يتأخر بالظهر فلا إشكال أما الاستذبار الاستذبار القبلة فهو الذي يضر بالصلاة كذلك لا يشرع سجود السهل لأجل قيام الإنسان بإصلاح الرداء لو سقط عن ظهره أو إصلاح السترة لو سقط بل إن الإصلاح من دوب في الرداء والسطرة إذا كان خفيف ولم ينحط له وإلا فلا ويلاحظ إن إن حط مرتين أثر ذلك عليه لأنه فعل شيئا كثيرا لأنه في بعض العلماء من يحدد الحركات في الصلاة المؤثرة بكونها حركتين أو ثلاث كذلك لا يشرع على صهود في سد الإنسان فمه باليد لأجل التثاؤب لأ القراءة حالي التثاؤب مقروه والتثاؤب معروف أنه من الشيطان والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا فيه أو سمع لنا فيه وضع اليد على الفم حتى لا يتبعه الشيطان في الفم فإذا قام الإنسان بفعل ذلك لا يلزمه سجود إسان والقراءة في أثناء التثاؤب إذا فهمت مكروها وإن لم تفهم واجب إعادتها إذا كانت الفاتحة أما غير الفاتحة فلا يلزمه وهذا من قبح الهيئة أن يقرأ الإنسان القرآن حال التثاؤب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن العوي في التثاؤب كعوي الكلب كان هذا في مجرد إحدى صوت إحداث صوت فما ذلك بإذا كانت تثاؤك مصاحبا لقراءة القرآن كذلك لا يشرع سجود السهو إذا نفث الإنسان أو بسق في ثوبه لحاجة فإذا كان النفخ أو النفخ بدون صوت لكن إن كان بصوت بطلة الصلاة إن كان في عمد ويلزمه السهو سجود السهو إن كان في سهو وبعض العلماء يحدد النفخ بحرفين إذا بل منه حرفين تبطل الصلاة وهذا يتأتى في أثناء الكلام عن الكلام في الصلاة كمبطل من المبطلات كذلك لا يشرع سجود السهو بسبب التنحن للحاجة حتى لو تتعلق تلك الحاجة بالصلاة لكن المرء لا يتعمد فعلي كذلك لا يشرع سجود السهو في حال الفتح على الفتح على الإمام في القراءة لو توقف الإمام في القراءة طالبا الفتح، لكن لو توقف طالبا الانتقال إلى آية أخرى، فيقرأ الفتح عليه القراءة. فإن لم يقف بأن انتقل إلى آية أخرى، كره الفتح عليه. وهذا قوله في غير الفاتحة. أما الفاتحة، فيجب على المرء أن يفتح فيها على. هنا نكتة قيّة من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه. إن في مذهب الإمام أبي حنيفة لو ف... لو كان الفتح على الإمام من غير المصلي فقالوا تبطل صلاة الإمام وهذه قد يستغربها البعض وجهها في المذهب أن الفتح على الإمام بمثابة الكلام معه أو إدارة حوار معه يعني أنت دخلت لئت الإمام بيصلي أو لئت فرد بيصلي وأخطى في القراءة أو توقف في القراءة فقمت بالفتح عليه وأنت في خارج الصلاة من تسمعه مجرد منك داخل من مسجد أو جالس في المسجد فماذا بالإمام أبي حنيف رحمه الله تعالى عليه يقول كأن الشخص حينما توقف عن القراءة سأل من بجانبه أو سأل هذا الرجل الداخل وماذا بعد فقال له اقرأ كذا وكذا فكأن هناك حوار دار بينه وبين شخص غريب عن الصلاة لكن الفتح يكون من الشخص التابع للإمام أو المشترك معه في نفس الصلاة أيضا لا يجرع سجود السهو في حلق التسبيح من الرجال أو النساء بسبب ضرورة علاقة بإصلاح الصلاة نحن نعلم أن التسبيح التصفيق للنساء والتسبيح للرجال لو حدث ذلك من الرجل أو المرأة أو حدث العكس من الرجل أو المرأة فلا يسجد رسة والدليل على هذا ما ورد في جزء حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت والتصفيح بمعنى التصفيق كما جاء في رواية أخرى وكلمت من هنا؟ عامة تشمل الرجل والمرأة والإمام المصنف ذكر إن النساء لا يصفقن في الصلاة لأن مروي عن الإمام رحمه الله أنه لا بأس بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء لكن رعف أمر التصفيق أيضا لا يشرع سجود السهل في الكلام القليل بعد سلام الإمام من ركعتين مثل ما وقع في وقعت ذي يدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال هل كان شيء من ذلك قال نعم فقام عليه الصلاة والسلام وأتم الصلاة هنا إذا سلم الإمام بعد دركتين لا يشرع وتكلم المصلي أو أحد المصلين تكلم لا يشرع له سجود السهو ولا فرق بين كون الكلام من المأموم أو من المأموم والإمام ولكن بشروط أن يكون الكلام لأجل إصلاح الصلاة يعني أن يكونش الكلام كلام أجنبي اثنين أن يكون أن لا يفهم الإصلاح إلا بالكلام لكن لو أشر لي يبقى يكتفى بالإشارة ولا يستلزم الأمر الكلام ثلاثة أن يكون المرء قد سلم ومعتقل عن اكتمال الصلاة رابعة أربعة أن ينشأ شكه من كلام المأمومين لا من ترقاء نفسه يعني يكون الشك من كلام المأمومين لا من ترقاء نفسه لو فقد شرط من تلك الشروط وقع الكلام بعد السلام يعني بعد السلام الإمام الركعتين ركعتين تبطل الصلاة كذلك لو أن الإمام أخبره عدلان من المأمومين بالإتمام وغلب على ظنه صدق كلامهم أو تردد فيه يلزمه أن يبني على الكمال الذي أخبر به ويعتمد على هذا القول وذلك إذا لم يتيقن كذبهما فيما أخبره بيما التمال فإن تيقن كذبهما فيه رجع ليقينه هو ولم يرجع لهما ولهذه الصورة يشير المصنف بقوله ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا وقيل رجوعنا أنه لم يرجع لقولهم بسرد عدالتهم لكن الرجوع بسرد كثرتهم من العدالة في المشترطة هنا لأن خبر الجمع الكثير يفيد اليقين كذلك لا يشترط أن يكون الجامع من المصلين بل لو كانوا من غيرهم فليرجع لكلامهم أيضا يعني هنا إذا أخبروا اثنين أو أكثر إذا كانوا عادلين يرجع لكلامهم لكن لو أخبرهم جمع غير لا يشترط فيهم العدلة حينئذ فيرجع لكلام الجمع لأن الجماعة الكثيرة لا يمكن تواطؤهم على الكذب من الأمور التي لا يشرى لها سجود السهوء أيضا حمد العاطس أو تشمية العاطس حمد العاطس أو حمد الشخص إذا بشره أحد بنعمة معينة أو حمد الله تعالى لاسترع من مصيبة عن مصيبة أخبر بها أو وقعت أمامه وإن كان يندب له ترك الحمد بالنسبة للعاطس أو للمبشر بالنعمة يعني واحد دخل لواحد في الصلاة وقال أبشر يا فلان بكذا أو كذا فقال الحمد لله أو قال يا فلان قد حدث كذا وكذا من المصائب فقال الحمد لله فلا يستلزم ذلك السجود للسه ونمضي مع المصنف في الأمثلة التالية التي أيضا لا يشرح فيها سجود السه فقال رحمه الله ولا لجائز يعني لا يشرح السهل لأجل الارتكاب شيء جائز في نفسه وليس به ما يشمل خلاف الأولى وليس به جائزات الصلاة أو الجائزات المتعلقة بالصلاة قال المصنف ولا أي ولا يشرع ولا رجائز كانصات قل لمخبر وترويح رجليه وقتل عقرب تريده وإشارة لسلام أو حاجة لا على مشمت كأنين لوجع وبكاء بكاء تشجع وإلا فالكلام كالسلام على مفترض ولا لتبسم وفرقعة أصابعه والتفات بلا حاجة وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده وذكر قصر التفهيم به بمحله وإلا بطلت كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح الإنصاب في قليل من المصلي من بكسر الباء لا يشرع له سؤال السؤال سواء كان الأخبار للمصلي المصلّي أو لغيره يعني إنسان دخل المسجد يذيع خبرا فانصت المصلي له انصتا قليلا فلا بأس أي لا بأس أي لا يشرع له سؤال السؤال مسألة الترويح بين الرجلين بأن يعتمد على رجل مع عدم رفع الأخرى سواء طال أو قصر لا يشرع له سؤال السؤال أما مع رفع الأخرى فالجواز مقيد بطول القيام وإلا يكره قتل العقرب التي وردت على الإنسان في الصلاة تريده لا يستلزم ذلك في سجود السهل لكن لو لم تريده ومرت بعيدا عنه فيكره له تعمد قتلها مسألة قتل العقرب في الصلاة مسألة جائزة ولا بأس فيها بأن ينحط الإنسان ليتناول حجرا يرميها به سواء أرادته أو لم تريده لكن إن لم تريده فيكره له قتله. كذلك الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام على من سلم عليه لا تستوي لزيم سجود الساعة لكن الإشارة للسلام ابتداء يعني هو يشير بالسلام ابتداء على شخص أو يرد مكروهة أو يرد باللفظ على شخص في الصلاة في الصلاة يعني يرد السلام عليه تبطي بالصلاة ولكن الراجح وجوب الإشارة لرد السلام ولعل هذا والله أعلم استنادا إلى وجوب رد السلام على جهة العموم المستفاد من قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيب والدليل على جواز رد السلام بالإشارة غير الآية المتقدمة الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه فدخل عليه رجال يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه قال كان يشير بيده وروي عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي الإشارة فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعه ونذكر بعض الأمور المتعلقة بالكلام والإشارة في الصلاة منها الإشارة لحاجة عرضت للإنسان خلال الصلاة أما الإشارة للرد على مشمت عاطس فمكروع يعني إشارة لشيء عارض على الإنسان في إثناء الصلاة يضره مثلا لكن الإشارة للرد على مشامة العطس مكروه وجه ذلك أنه يكره العطس أساسا أن يحمد الله في الصلاة فيكره تشميته إن حمد فمن باب أولى تكون الكراها إذا لم يحمد الله عز وجل هنا حديث سيدنا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وعرضاه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأفصارهم فقلت واثكلا أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني فقال عثمان فلما رأيتهم يشكتوني لكني شكت قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لا ضربني ولا كهرني ولا سبني ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الإمام مسلم والإمام النسائي رحمة الله تعالى عليهم والحديث في دلالة على هذا التصوير للموقف الذي حصل مع سيدنا معاوية بن الحكم أنه تكلم في الصلاة فالقوم نظروا لي نظرا شديدا فتكلم كلاما جديدا فضربوا بأيديهم على أفقادهم فلما أدرك الموقف بعد الصلاة عرض الأمر أو النبي عليه الصلاة والسلام جاء فكلمه برفق ولين ولم يضربه ولم يشبه وبيّن له أن الصلاة يصلح فيها كذا ولا يصلح فيها كذا, كذا كذلك لا يشعر سجود السهل بسبب الأنين الصادر من الإنسان إذا كان لوجع أو البكاء الصادر من الخشوع ونحوه ومصنفين لا يقول بجواز وقوى ذلك ولكن يقول بعدم مشروعية سجود الساق لأن هنا مسألة البكاء والأنين في الصلاة من الخشوع لم يزل عليها عمل الناس منذ القدم وهناك من الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة والتابعين ما يدل على ذلك من أحاديث مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وعن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز مرجل من البكاء وروي عن علي كرم الله وجهه قال ما كان فينا فارس يوم بد غير المقداد وقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول, الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح رواه الإمام النسائي والإمام ابن حبان رحمة الله تعالى عليهم فالبكاء الأنين في الصلاة من الخشوع أو من الرهدة أو من سماع كلام الله عز وجل أمر معهود ولكن ينبغي على المرء أن لا يتكلف فيه بحيث يخرج بذلك عن الصلاة أو يشتمل البكاء على حروف وعلى كلمات تخرج الإنسان عن الصلاة المهم بعيدا عن الخلاف في هذه المسألة البكاء والأنين لا يشرع له سجود السهل سواء كان البكاء لخشوع أو البكاء لأنم لكن إذا كان البكاء والأنين لغير وجع أو لغير خشوع قالوا هذا يعامل معاملة الكلام يفرق في بين العمد والسهل والقليل والكثير ومحل ذلك كله في البكاء الممدود الذي له صوت أما البكاء المقصور اللي بدون صوت فلا يضر رقوعه في الصلاة اختيارا أو اضطرارا يجوز أيضا لغير المصلي ابتداء السلام على المصلي في الفرد والنفي وقد ذكره المصلي هنا تشبيها له بالجواز لا لوجود علاقة بينه وبين ما يشر له السهل وما لا يشرع لأنه من كان في خارج الصلاة لا يجب عليه أن يلتزم بأحكام الصلاة أيضا من الأشياء التي لا يشرع عليها سجود السهل فرقعة الأصابع والالتفاة بدون حاجة وأن هذا من المقراط الصلاة ولكن إذا وقع من الإنسان فلا يشرع له سجود السهوة والالتفات إذا كان لأمر يهم الصلاة لا بأس به لكن بشرط ألا يلحني فالإنسان بصدره تماما عن القبلة لا يشرع سجود السهوة إذا تعمد الإنسان أن يبتلع ما بين أسنانه من بقايا الطعام حتى ولو مضغ لأنه من عطوف الشيء يسير كذلك لا يشرع سجود السهوة إذا حك المرء جسده وكان الحك لحاجة أما إن كان الحك لغير حاجة فهو مكروه إن قل وان كثر أدى إلى البطلان لو بتعمل لو تعمد المرء بلع لقمة أو تينة كانت في فمه قبل دخول في الصلاة أو رفع حبة من الأرض ويبتلعها وهو فيها ولم يمضغها لا يشرع لذلك سجود الساو لكن لو تعمد مضغها وابتلعها بطر في الصلاة لأن هذا من الأكل في الصلاة لا يشرع سجود الساو في التبسل إذا كان التبسم يعني قليل لا يشرع له سجود السهو وإن كان كثير أيضا لا يشرع له سجود السهو لكن لو تعمد المرء التبسم بكثرة تبطل الصلاة مطلقا لأنه حينئذ فعل من الأفعال الكثيرة وإن كان متوسط في العرف يزجد المصلي للسهم منه يعني المسألة ما ردها إلى العرف في الكثرة والقلة لو الإنسان نطق بالذكر من أذكار القرآن أو من غير أذكار القرآن مما يقصى به التفهيم في محله لأنه كان يسبح في هذا الرقوع أو السجود أو غيرهما لذلك أو يستأذن عليه الشخص ويقرأ قول الله تعالى ودخلوها بسلام أمنين فرفع صوته بذلك ليفيد الإذن بالدخول أو يبتدئ ذلك بعد الفراغ من الفاتحة فكل هذا لا يشر الله سجود السابق وتقدم لنا أن الإشارة باليد أو الرأس لحاجة جائزة لكن إن قصب بالذكر أو قراءة تفين به في غير محله كما لو كان في الفاتحة أو غيرها فاستؤذن عليه فقطعها إلى أي تدخله بسلام الأمريين تبطل الصلاة يعني أنا لاحظي هنا أن المسألة فيها غرابة شوية الغرابة في المسألة أن إنسان دخل الصلاة وأنت تصلي فاستأذن عليك وأنت تقرأ آية قرآنية أو تقرأ قول الله تعالى ادخلها بسلام أمني حتى ولو يقول تقرأ سر فرفعت جهرك أو تعمدت قراءتها للإفهام بالإذن له بالدخول فلا إشكال ولا يلزمك بذلك سبود السلام لكن لا يصلح هذا الأمر في قراءة الفاتحة لأن الفاتحة مفهش قول الله تعالى ادخلها بسلام أمني وجه البطلان هنا في الفاتحة لو حصل ذلك في الفاتحة تبطل الصلاة وجه البطلان إن هذا الصنيع في معنى المكالمة وهذا في غير التسبيح، فإنه يجوز في كل محل كما هو ظاهر ثم شبه المصنف في المطلان قوله كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح يعني لو الإنسان سمع شخص يقرأ غير الإمام فأخطأ ففتح عليه أو رده فإن صلاة الفاتح أو الراد باطلة لكن لو فتح على إمامه أو على مأموم آخر بجانبه فذا بطلان حينئذ وبهذا أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا بعون الله تعالى وتوفيقه من شرحنا لأحكام سجود السهل الواردة في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه ونلاحظ فيها إن أغلبها قائم على صور وتقسيمات عقلية لأن الأحاديث في هذا المقام قليلا وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته